وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا فاذا جاء فَاسْنَعْ عَلَيْكُمْ نَعِبَادَ اللَّهِ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْرُولا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْقُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لتبتغوا, لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه من شورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تذر واثره اسره اخرى وما كن ذِئْبِين حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْ رَنَا جَد مِيرا وَكَم أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قُل لَّن نَّمُدَّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أَنظُر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا